بسم الله أوقع فضيلة الشيخ محمد بسيوز يقدم مع تفسير سورة, سورة البقرة من قوله, قوله تعالى وبشكر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جن لكن تلي من تحتها الألم فيها الزوال مطر وقبل وذلك لفضيلة الشيف أبو عبد الرحمن محمد بسوني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره.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 وأشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله فاللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنب بسنته واتبع نهجه وقتف أثره إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته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 التي تتحدث عن النار أعاذنا الله وإياك منها في قول رب العالمين جل وعلا فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين فبين الله في هذه الآية أن وقود النار يكون من الناس ومن الحجارة والناس هنا هم الكفار وأما الحجارة فهي حجارة الكبريت حجارة الكبريت كما قال بعض العلماء فهذا هو وقود أهل النار هذه النار التي أعدت للكافرين قد يسأل سائل فيقول الله تعالى قال في شأن النار فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين فهل النار لا يدخلها إلا الكافرون الجواب قال العلماء النار يدخلها الكافرون ويدخلها أيضا قوم من المسلمين أعاذنا الله وإياكم منها كما قال الله تعالى مثلا فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون والويل هو شدة العذاب وقيل واد بجهنم لو سيرت فيه جبال الدنيا لذابت فيه من شدة حره وهو مسكن من يتهاون بالصلاة ويؤخرها عن وقتها بغير عذر شرعي إلا أن يتوب إلى الله تعالى فويل للمصلين سماهم الله مصلين لكنهم لما أخروا الصلاة عن وقتها وجمعوا صلوات اليوم الواحد في آخر النهار وعدهم الله بالويل فقال تعالى فويل للمصلين ثم قال بعدها الذين هم عن صلاتهم ساهون يصلون فرضا ويتركون فرضا أو فرضين يصلون يوما ويتركون الصلاة يوما أو يومين هؤلاء وعدهم الله بالويل نسأل الله العافية هؤلاء وعدوا بالويل فويل للمصلين طيب هذا الذي ترك الصلاة بالكلية يقول الله تعالى عنه ما سلككم في ثقر أي في جهنم قالوا لم نك من المصلين ما كناش بن صل يا رب ابأ من المسلمين من سيدخل جهنم سيدخل النار ولكن قد يخرج منها بشفاعة النبي المختار عليه الصلاة والسلام أو بشفاعة الجبار أو شفاعة المؤمنين أو الأنبياء إلى غير ذلك من الشفاعات التي تكون في الآخرة فالنار يدخلها الكافرون ويدخلها أيضا قوم من المسلمين قال تعالى أيضا فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبع الشهوات فسوف يلقون غيا والغي كالويل وادم بجهنم لتارك الصلاة طبعا هناك شاعر ماجن كان يقرأ فويل للمصلين ولا يكمل ما بعدها ويقول أهو ربنا بيقوله وَيْلٌ لِلْمُصَلِّينِ أَنَا صَلِّ لِي بَأَهُ أَصَلِّ لي, لِي هو يقول سبحانه وتعالى فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ حتى قال هذا الشاعر الماجن دعي المساجد للعباد تسكنها وثِر إلى خانة الخمار يسقينا ما قال ربك ويل للآل سكروا وإنما قال ويل للمصَلِّينَ ربنا ما قالش ويل للذين سكروا لهؤلاء الذين يشربون الخمور ولكن قال ويل للمصلين طب هل أكملت ما بعدها أيها الجاهل أكمل قال تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم لم يقل في صلاتهم لأنه ما من أحد إلا ويثهو في صلاته ولقد سهى نبينا صلى الله عليه وسلم في صلاته فانظروا إلى دقة القرآن فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم سهون يعني يؤخرون الصلاة عن وقتها وقال تعالى فخلف من بعدهم خلف أضاع الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا قال ابن مسعود وابراهيم النخعي أي أخروا الصلاة عن وقتها وقال سعيد بن المسيب معنى الآية هو من لا يصلي الظهر حتى يأتي العصر ولا يصلي العصر حتى تغرب الشمس هذا في غي يوم القيامة وأيضا قال تعالى ويل لكل همزة لمزه. الهماز اللماز هذا الويل له يبقى النار لا يدخلها الكافر فقط بل يدخلها أيضا بعض المسلمين ولقد قال النبي الأمين عليه أفضل الصلاة والتسليم كما في صحيح مسلم أتدرون ما المفلس قال الصحابة رضي الله عنهم المفلس فينا يا رسول الله من لا درهم ولا متاع له فقال عليه الصلاة والسلام إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة وحج وقد شتم هذا وسفك دم هذا وأكل مال هذا فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار نسأل الله العافية إلا أن المسلمين من باب الأمانة من قدر الله عليه دخول النار منهم يدخلونها ثم يخرجون منها كما قلنا إن من أمة النبي عليه الصلاة والسلام من قدر الله له النار يدخلها ثم يخرج منها كما أخبر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي إلى آخر الأحاديث أما قوله تعالى أعدت للكافرين فمعناها أن هذه نار مخصوصة معدة للكافرين وهي التي وقودها الناس والحجارة نار مخصصة وعدة لهؤلاء الكفرة وقيل أيضا إن هذه النار معدة للبقاء الدائم للكافرين ومن ثم كانوا هم أهلها وهي معدة لهم ليس كالعابر الذي يأتيها ثم يخرج منها، فالنار موطن أهل الكفر كلهم طبقها سبعة مسودة الحفر جهنم ولظا من بعدها حطم ثم السعير وكل الهول في ثقري لها إذا ما غلت فور يقلبهم. ما بين مرتفع منها ومنحدري سوداء مظلمة شعثاء موحشة دهماء محرقة لواحة البشر فيها غلاظ شداد من ملائكة قلوبهم شدة أقصى من الحجر فيها السلاسل والأغلال تجمعهم مع الشياطين قسرا جمع منقهري يا ويلهم يا ويلهم تحرق النيران أعظمهم بالموت شهوتهم من شدة الضجر ضجوا وصاحوا زمانا ليس ينفعهم دعاء داع ولا تسليم مستبر وكل يوم لهم في طول مدتهم نزع شديد من التعذيب والسعر أعاذنا الله وإياكم من النار قال تعالى فاتقوا النار التي أعدت للكافرين فاتقوا النار فاتقوا النار التي أعدت للكافرين فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين ثم يقول جل وعلا بعدها مبشرا أهل الإيمان وأهل التوحيد وأهل الصلاح وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات اللهم اجعلنا منهم يا رب بشارة من الله تعالى للموحدين الصادقين ومناسبة هذه الآية لما قبلها أن الله تعالى لما ذكر وعيد الكافرين المكذبين للرسول الأمين عليه أفضل الصلاة والتسليم ذكر وعد المؤمنين به فقال تعالى وبشر الذين آمنوا والبشارة هي الإخبار بما يسر العبد وسميت بذلك لأنها تكون سببا في تغيير الوج تكون سببا في تغيير البشرة لأن الإنسان إذا أخبر بما يسره استنار وجهه وطابت نفسه وانشرح صدره فحينما يقال لك يا فلان لك بشارة على العموم فاعلم أن هذه بشارة بالخير يعني حينما يقال لك لك بشارة يا فلان أو لك عندي بشارة يبقى هذه بشارة بماذا؟ بالخير إذا أتت هذه الكلمة مطلقة يبقى هي بالخير أم بالشر؟ بالخير كما قال تعالى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه جاءت البشارة هنا على إطلاقها وعمومها فتكون بشارة بالخير قال تعالى لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة ابقى بشارة بماذا؟ بالخير طيب إذا قيدت البشارة فإما أن تقيد بالخير أو بالشر كقوله تعالى عن الخير في هذه الآية الكريمة التي نحن بصدد تفسيرها وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار إبقى هذه بشارة مقيدة بالخير كما قال تعالى أيضا وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم بشارة بالخير كما في قوله تعالى وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون بشارة بالخير طب هل هناك بشارات بالغم؟ والشر أحيانا في القرآن نعم منها قول الله تعالى وبشر الذين كفروا بعذاب أليم وكما في قوله تعالى فبشرهم بعذاب أليم وكما قال النبي الأمين عليه أفضل الصلاة والتسليم والحديث في سنن ابن ماجه بإسناد حسن قال صلى الله عليه وسلم وحيثما مرقت بقبر مشرك فبشره بالنار يبقى البشارة إذا جاءت مطلقة فهي إيه بالخير وإذا جاءت مقيبة فإما أن تأتي بالخير أو بالشر أما أقول لك لك عندي بشارة يبقى بشارة بماذا بالخير لك عندي بشارة يبقى بشارة بالخير أمان لو قيدت لو قلت لك عندي بشارة بالخير أو لك عندي بشارة بالغم أو بالشر يبقى هذه مقيدة كما بين ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم قال جل وعلا هنا وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات اللهم اجعلنا منهم يا رب طبعا الخطاب هنا إما للرسول عليه الصلاة والسلام أو لكل من يتوجه إليه الخطاب يعني بشر أيها النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، أو بشر أيها المخاطب من اتصف بهذه الصفات بأن لهم جنات بشرهم بهذه البشارة من الله عز وجل وبشر الذين آمنوا الإيمان في اللغة الإقرار بالشيء عن تصديق به فقال تعالى وبشر الذين آمنوا أي بما يجب الإيمان به مما أخبر الله به ورسوله عليه الصلاة والسلام وقد بين الرسول صلى الله عليه وسلم أصول الإيمان بأنها الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره ولكن ليس الإيمان بهذه الأشياء مجرد التصديق بها بل بد من قبول وإذعان وإلا لما صح الإيمان فالإيمان قول باللسان وعمل بالأركان وتصديق بالجوارح والجنان هذا هو الإيمان قال تعالى وبشر الذين آمنوا فقط أم وعملوا الصالحات وعملوا الصالحات إذا لا يكفي أن تقول أنا مؤمن لا يكفي أن تقول لا إله إلا الله بل لابد مع هذا الإيمان من عمل طبعاً المرجئة وهم الذين يقولون لا يضر مع الإيمان معصية يعني المرجئ يقول لك أنا مدام بقول لا إله إلا الله ما فيش مشكلة أزني فيش مشكلة أشرب الخمر أقع في الفاحشة يا عمنا بقول لا إله إلا الله لا يضر مع الإيمان معصية مدام بقول لا إله إلا الله أفعل ما شاء وأيضا يقولون إن الإيمان مجرد قول باللسان وإن لم يعتقد القلب مدام بقول بلساني يكفي مش مشكلة اعتقاد القلب طبعا يستدلون بقول الله تعالى في سورة المائدة فأثابهم الله بما قالوا يقولون ولم يقل ربنا بما عملوا قال فأثابهم الله بما قالوا ولم يقل بما عملوا طب ما عندك جل آيات القرآن قال الله تعالى وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات والذين آمنوا وعملوا الصالحات إذا لا يكفي أن تقول أنا مؤمن لا بد أن تحول معنى الإيمان معنى لا إله إلا الله إلى واقع عملي ومنهج حياة فالمرجِ هذا الذي يقول لا يضر مع الإيمان معصية أو إن الإيمان مجرد قول باللسان وإن لم يعتقد القلب هذا قول مردود لقد قال أهل النفاق كما سبق معنا في الأسابيع الماضية في تفسير قولي تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بإيه بمؤمنين. دقالوا قالوا آمنا ولكن نفى الله عنهم الإيمان وما هم بمؤمنين. يبقى هذا رد على هؤلاء المرجئة الذين يقولون إن الإيمان مجرد قول باللسان لا بد من قول وإيه. وعمل. قال تعالى وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات. أيضا في هذه الآية رد على طوائف من الصوفية. بعض الصوفية يزعم أن المجنون أعلى درجة وأرفع منزله من المؤمن العاقل وهذا جهل منهم واضح فالمجنون وإن قدر الله له سبحانه الجنة إلا أن المؤمن الذي يعمل الصالحات قد يفوقه بإذن الله تعالى وذلك لأن الله سبحانه وتعالى قال وعمل الصالحات وقال تعالى وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون يعني بسبب عملكم والمجنون لم يعمل ف. هذا رد على طوائف من الصوفية ورد على المرجئة الذين يقولون إن لا إله إلا الله تنفع صاحبها بلا عمل لا يشترط معها العمل فالآية الكريمة ربطت الإيمان بالعمل الصالح قال تعالى وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أي عمل الأعمال الصالحات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 أشرك فيه معي غيري تركته وشركه وما لم يكن على الاتباع فهو مردود أيضا لا يقبل لقوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد أي مردود على صاحبه قال تعالى وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات هذا المبشر به أن لهم عند الله جنات اللهم ارزقنا هذه الجنان اللهم اجعلنا من أهل الجنة يا رب العالمين الجنات جمع جنة وهي في اللغة البستان كثير الأشجار بحيث تغطي الأشجار أرضه والمراد بها شرعا الدار التي أعدها الله للمتقين التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر كما قال تعالى فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون أي فلا يعلم أحد من الناس عظمت ما أخفى الله في الجنات من النعيم المقيم واللذات التي لم يطلع على مثلها أحد قال تعالى وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات بأن لهم جنات فالجنات هي الحدائق والبساتين وسميت بذلك لأنها تجم من فيها أي تستره تستره بأشجارها هذا المعنى اللغوي للجنة وطبعا لا يلزم في الجنات التي أعدها الله تعالى أن تستر من فيها عن غيره لا يلزم ذلك لأن الله تعالى قال على الأرائك ينظرون فأهل الجنة يرى بعضهم بعضا ويتراءون وإنما المراد بأنها تجن من فيها أي تستر هذا المعنى اللغوي والمعنى الشرعي للجنة هي الدار التي أعدها الله للمتقين أسأل الله أن يجعلنا جميعا من هؤلاء قال تعالى بأن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار هذه الأنهار هي التي ذكرها الله تعالى في سورة محمد عليه السلام قال تعالى مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آث وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى فبين الله تعالى في هذه الآية الكريمة أنهار الجنة هذه الأنهار الأربعة التي ذكرها الله في هذه الآية الكريمة طبعا تكرر في القرآن في عدة مواضع جنات تجري من تحتها الأنهار تجري من تحتهم الأنهار إلى آخر هذه الآيات طبعا هذا يدل على ثلاثة أمور أولا وجود الأنهار حقيقة لما قال تعالى بأن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار هذا دليل عليه وجود الأنهار على الحقيقة لا ليس خيالا كما يظن البعض ثانيا أنها جارية لا واقفة تجري. تجرى يبقى دليل على أنها على إيه؟ تجري ليست واقفة, ليست واقفة. وأيضا لا لا لا. أنها تحت غرفهم لا لا. وقصورهم وبساتينهم. يبقى هذه الآيات تدل على ثلاثة أشياء أولا وجود الأنهار على الحقيقة ثانيا أنها جارية لا واقفة ثالثاً أنها تحت غرفهم وقصورهم وبساتينهم طيب هذه الآية الكريمة التي تحدث الله فيها عن هذه الأنهار أنهار من ماء غير آس وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ذكر سبحانه وتعالى أجناس أربعة ونفع عن كل واحد الآفة التي تعرض معه فآفة الماء أن يأسن من طول المكث وآفة اللبن أن يتغير طعمه إلى الحموضة وآفة الخمر كراهه مذاقها المنافي للذة شرابها وآفة العسل عدم تصفيته وكل هذا ليس موجودا في الجنة لماذا؟ ليكمل استمتاع أهل الجنة بالجنة اللهم اجعلنا من أهلها يا رب ليكمل الاستمتاع فنفى الله هذه الآفات عن أنهار الجنة طبعا هذه الأنهار تتفجر من أعلى كما قال عليه الصلاة والسلام والحديث في صحيح البخاري إن في الجنة مئة درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوسا فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة أراه فوقه عرش الرحمن ومنه تفجر أنهار الجنة ومنه تفجر أنهار الجنة وفوقه عرش الرحمن وكما في الحديث الذي رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الكوثر نهر في الجنة وعدنيه ربي عز وجل فأنهار الجنة ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع علماء الأمة فعمل لدار غد. رضوان خازنها والجار أحمد والرحمن ناشيها أنهارها لبن مصفى ومن عسل والخمر يجري رحيقا في مجاريها والطيور تجري على الأغصان عاكفة تسبح الله جهرا في مغانيها فمن يشتر الدار في الفردوث يعمرها بركعة في ظلام الليل يحييها قال تعالى وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات بأن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار بشر هؤلاء بأن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار قد يقول قائل أو يسأل سائل هل الأنهار تجري من تحت الجنة حقيقة الجواب قال بعض العلماء إن الآية على ظاهرها والله أعلم بصفة جري الأنهار وقال بعضهم إن المعنى أن الأنهار تجري من تحت الأشجار ولم تذكر الأشكار هنا في الآية لأن الجنات دالة عليها وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في تفسير هذه الآية تجري من تحتها الأنهار أي تسيح من تحت الأنهار فالمعنى هنا أي من تحت أشجارها وقصورها وليس من تحت سطحها لأن جريانها من تحت سطحها لا فائدة منه وما أحسن جري هذه الأنهار إذا كانت من تحت الأشجار ومن تحت القصور يجد الإنسان فيها لزة في المنظر قبل أن يتناولها ثم قال تعالى كلما رزقوا منها من ثمرة الرزق قالوا هذا الذي رزقنا من قبل قال الله جل وعلا كلما رزقوا منها من ثمرة الرزق قالوا هذا الذي رزقنا من قبل قال ابن جرير الطبري رحمه الله في تفسير هذه الآية أي كلما رزقوا من ثمرة من ثمار الجنة في الجنة قالوا هذا الذي رزقنا من قبل في الحياة الدنيا أي هذه ثمرة كالتي كنا نأكلها في الدنيا هل في طعمها أم في شكلها الجواب في شكلها ومنظرها أما في الطعم شتان شتان شتان شتان كما قال بذلك عبد الله بن عباس ردي الله عنهما قال ليس في الدنيا شيء مما في الجنة إلا الأسماء فليس العسل, كالعسل. فليس العسل كالعسل وليس اللبن كاللبن وليس الخمر كالخمر شتان شتان بين خمر الدنيا المسكر وخمر الآخرة إذا قال صلى الله عليه وسلم من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة إلا أيته إلا أن يتوب إلى الله ويعود إليه جل في علاه قال الله تعالى كلما رزقوا منها من ثمرة الرزق قالوا هذا الذي رزقنا من قبل كلما رزقوا أي أعطوا منها يعني من الجنات كلما رزقوا منها من ثمرة، أي من أي ثمرة؟ قالوا هذا الذي يرزقنا من قبل، هذا يشبه ما في الدنيا، يشبه ثمر الدنيا في حجمه، ولونه، وملمسه وغير ذلك من صفاته، فيظنون أنه هو الأول. أي أنه ثمر الدنيا ولكنه يختلف عنه في الطعم والمذاق اختلافا عظيما ولهذا قال بعدها وأتوا به متشابها وما أجمل وألذ للإنسان إذا رأى هذه الفاكهة وكأنها شيء واحد فإذا ذاقها رأى الطعم يختلف اختلافا عظيما قال تعالى وأتوا به متشابها أتوا من أتى التي بمعنى جاء فالمعنى جاء إليهم به متشابها يشبه بعضه بعضا قال تعالى كلما رزقوا منها من ثمرة الرزقا قالوا هذا الذي رزقنا به من قبل قالوا هذا الذي رزقنا من قبل أي هذا الذي رزقنا به من قبل فين في الحياة الدنيا وأتو به متشابها ليس متشابها في الطعم بل في اللون الملمس في المنظر ولكن شتانا شتانا في طعم ثمر الدنيا وثمر الآخرة ثم قال تعالى ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون لما ذكر الله الفاكهة ذكر الأزواج لأن في كل منها تفكها لكن كل واحد من نوع غير الآخر هذا تفكه في المذاق والطعم المطعم وهذا تفكه آخر من نوع ثان لأن بذلك يتم النعيم قال تعالى ولهم فيها أزواج جمع زوج وهو شامل للأزواج من الحور ومن نساء الدنيا طبعا إذا كانت المرأة صالحة في حياتها الدنيا وكانت مطيعة لزوجها كانت في الآخرة أجمل من الحور العين وكانوا عندها هم خدم قال تعالى إِنَّا أَنْشَأْنَاهُنَّا إِنْ شَاءً فَجَعَلْنَاهُنَّا أَبْكَارًا عُرُبًا أَتْرَابًا جعلناهن أبكار تعود المرأة الزوجة بعد أن أصبحت ثيبا. تعود بكرا نعم كما بين الله في الآية ويكونون في سن واحدة نعم أهل الجنة في سن واحد لقد تحدثت عن ذلك تفصيلا في خطبة هل رأيت الجنة أسأل الله أن يجعلنا جميعا من أهلها فيطلق الزوج على الذكر والأنثى وقالوا للرجل زوج وللمرأة زوج لكن في اصطلاح الفرضيين يعني علماء المواريس صاروا يلحقون التاء للأنثى ليفرقوا بينها وبين الرجل عند قسمة الميراث عشان كده يقولوا توفي شخص وتركاء زوجة لأنه لو قالي زوج هيظني ليه رجل توفيت زوجة وتركت زوجا وولدا أي ذكرا وبنتا مثلا فهم يفرقون بين الزوج والزوجة فيلحقون التاء بالزوجة ليفرقوا بينها وبين الرجل هذا في مسائل المواريث ولكن لو أطلقنا كلمة زوج على المرأة فهذا مشروع ولقد ثبت ذلك في كتاب ربنا يعني مثلا قال الله تعالى وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكَ عَلَيْكَ زَوْجَة وقال تعالى هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها فالافصح أن يقال زوج للمرأة هذا هو الافصح قال تعالى هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون ولقد ورد في كتب السنن والمسانيد مما لا يكاد يحصى قولهم عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وقال النبي عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما كما في الصحيحين وإن لزوجك عليك حقا ويجوز أيضا أن يقال زوج كما قلنا بالتاء بالأخص عند الفرضيين عند علماء المواريث، ولقد قالها بعض الصحابة كعمار في شأن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قال والله إنها لزوجة نبيكم في الدنيا والآخرة، وفي رواية أخرى إني لا أعلم أنها زوجته في الدنيا والآخرة، ولكن أكثر الاستعمال في القرآن والسنة. زوج كلمة زوج تطلق على المرأة قال تعالى ولهم فيها أزواج مطهرة مطهرة من ماذا مطهرة من الحيض والبول والبزاق والنفاس والمخاط والغائط والأحقاد والضغائم إلى غير ذلك كما ثبت.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 ولا يكفلون ولا تفل ولا يتمخطون ولا مخاط أمشاطهم الذهب المشط الذي يسرحون به شعورهم من الذهب ورشحهم المسك رائحة عرقهم كالمسك في طيب رائحته ومجامرهم الألوة الأنجوج عود الطيب المجامر جمع مجمر أو مجمر وهو الذي يوضع فيه البخور ما يوضع فيه البخور ذي المبخرة ومجامرهم الألوة الأنجوج عود الطيب أتبخرون بعود الطيب وأزواجهم الحور العين وأزواجهم الحور العين على خلق رجل واحد على صورة أبيهم آدم ستون زراعا في السماء الشاهد هنا أن أهل الجنة لا يبولون ولا يتغوطون ولا يدفلون كما أخبر عليه الصلاة والسلام قال ابن القيم رحمه الله جمع سبحانه في هذه البشارة بين نعيم البدن بالجنات وما فيها من الأنهار والثمار ونعيم النفس بالأزواج المطهرة ونعيم القلب وقرة العين بمعرفة دوام هذا العيش أبد الآبدين وعدم انقطاعه قال تعالى ولهم فيها أزواج مطهرة طبعا يشمل طهارة الظاهر والباطن فهي مطهرة من الأذى أي القذر لا بول ولا غائط ولا حيض ولا نفاس ولا استحاضة ولا عرق ولا بخ مطهرة من كل شيء مطهرة أيضا من الأقذار الباطنة كالغل والحق والكراهية والبغضاء وغير ذلك قال تعالى ولهم فيها أزواج مطهرة الأزواج جمع زوج وهو شامل للرجل والمرأة وهو شامل للأزواج من الحور العين ومن نساء الدنيا وقال العلماء أيضا في قول رب العالمين جل وعلا ولهم فيها أزواج مطهرة قالوا يستفاد من هذه الآية الكريمة إثبات الأزواج في الآخرة وأنه من كمال النعيم وعلى هذا يكون جماع في الآخرة ولكن بدون الأذى الذي يحصل بجماع نساء الدنيا ولهذا ليس في الجنة مني ولا منية والمني الذي خلق في الدنيا إنما خلق لبقاء النسل لأن هذا المني مشتمل على المادة التي يتكون منها الجنين فيخرج بإذن الله تعالى ولدا. لكن في الآخرة لا يحتجون إلى ذلك لأنه لا حاجة لبقاء النس لأن الموجودين في الجنة سوف يبقون أبد الآبدين لا يفنى منهم أحد ثم هم ليسوا بحاجة إلى أحد يعينهم ويخدمهم. الولدان تطوف عليهم بأكواب وأباريق وكأس من معين ثم هم لا يحتجون إلى أحد يصعد الشجرة ليجني ثمارها بل الأمر فيها كما قال تعالى وجنى الجنتين دان وقال تعالى قطوفها دانية حتى ذكر العلماء أن الرجل ينظر إلى الثمرة في الجنة ف. يحس أنه يشتهيها مجرد إحساس فيدنو منه الغصن، غصن هذه الشجرة يدنو منه وهو في مكانه حتى يأخذها ولا تستغرب هذا فنحن في الدنيا نشاهد أن الشيء يدنو من الشيء بغير سلطة محسوسة وما في الآخرة أبلغ وأبلغ ثم ختم الله الآية بقوله وهم فيها خالدون وهم فيها مخلدون أي ماكثون لا يخرجون منها فيستفاد من هذه الآية أن أهل الجنة خالدون فيها أبد الأبدين، لا يمكن أن تفنى ولا يمكن أن يفنى من فيها فقد أجمع على ذلك أهل السنة والجماعة كما قال عليه الصلاة والسلام يؤتى بالموت يوم القيامة فيذبح بين الجنة والنار فيقال يا أهل الجنة خلود فلا موت ويا أهل النار خلود فلا موت يا أهل النار خلود فلا موت ويا أهل الجنة خلود فلا موت أيضا هناك بعض الفوائد التي تستفاد من هذه الآية الكريمة منها مشروعية تبشير الإنسان بما يسر كما قال تعالى في أول آية وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات ولقوله تعالى وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين وكما قال تعالى وبشروه بغلام عليم وأيضاً قال تعالى فبشرناه بغلام عليم فالبشارة بما يسر الإنسان من سنن المرسلين عليهم جميعا أفضل الصلاة والتسليم وهل من ذلك أن نبشره بمواسم العبادة كما لو أدرك رمضان فنقول مثلا هل نأك الله بهذا الشهر؟ هل هذا مشروع؟ الجواب نعم. ما المانع أن تبشر إخوانك بمواسم العبادة ومواسم الخير؟ هنأك الله بهذا الشهر، وكذلك أيضا لو أتم الصوم فتقول هنأك الله بهذا العيد وتقبل منك العبادة وما أشبه ذلك فإنه لا بأس به وقد كانت هذه عادة السلف. هذه عادة السلف أيضا من هذه الفوائد التي نستفيدها من هذه الآية أن الجنات لا تكون إلا لمن جمع هذين الإيمان والعمل الصالح فإن قال قائل في القرآن الكريم ما يدل على أن الأوصاف أربعة الإيمان والعمل الصالح والتواصي بالحق والتواصي بالصب فنقول إن التواصي بالحق والتواصل الصب من العمل الصالح صح ولا لا يدخل في العمل الصالح لكن أحيانا يذكر بعض أفراد العام لعلة من العلل وسبب من الأسباب كما قال العلماء أيضا من الفوائد التي تستفاد من هذه الآية الكريمة أن جزاء المؤمنين العاملين للصالحات أكبر بكثير مما عملوا وأعظم لأنهم مهما آمنوا وعملوا فالعمر محدود وينتهي لكن الجزاء لا ينتهي أبدا هم مخلدون فيه أبد الآبدين كذا أيضا الأعمال التي يقدمونها قد يشوبها كسل قد يشوبها تعب قد يشوبها أشياء تنقصها لكن إذا من الله عليه فدخل الجنة فالنعيم كامل أيضا من هذه الفوائد أن الجنات أنواع لقوله تعالى جنات وقد دل على ذلك القرآن والسنة فقال تعالى ولمن خاف مقام ربه جنتان ثم قال تعالى ومن دونهما جنتان وقال النبي عليه الصلاة والسلام جنتان من فضة وجنتان من ذهب إلى آخر الأدلة على ذلك فكل هذه أدلة على أن الجنات أنواع أيضا من هذه الفوائد تمام قدرة الله عز وجل بخلق هذه الأنهار بغير سبب معلوم بخلاف أنهار الدنيا لأن أنهار الماء في الحياة الدنيا معروفة أسبابها وليس في الدنيا أنهار من لبن ولا من عسل ولا من خمر وقد جاء في الأثر الذي رواه أنس مرفوعا وصححه الألباني رحمه الله في الصحيحة أن هذه الأنهار تجري من غير إخدود تجري هذه الأنهار من غير أخدود ولم تحفر لها حفر يعني هذه الأنهار لا تخدها الأخاديد يعني إيه مش محفر لها لا تخدها الأخاديد ولم تحفر لها الحفر ولا يقام لها أعضاد تمنعها بل النهر يجري ويتصرف فيه الإنسان بما شاء يوجهه حيث شاء كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى في نونيته قال أنهارها في غير أخدود جرت سبحان ممسكها عن الفيضان سبحانه وتعالى قال الله عز وجل وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار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 وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى وإن سألت عن ملاطها فهو المسك والأذفر وإن سألت عن حصبائها فهو اللؤلؤ والجوهر وإن سألت عن طعامها ففاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وإن سألت عن شرابها فالتسنيم والزنجبيل والكافور وإن سألت عن آنيتها فآنيتهم الذهب والفضة وإن سألت عن أرضها وتربتها فهي المسك والزعفران وإن سألت عن سقفها فهو عرش الرحمن وإن سألت عن بنائها فلبنة من فضة ولبنة من ذهب وإن سألت عن سعتها فأدنى أهلها يسير في ملكه وسرره وقصوره وبساتينه مسيرة ألفي عام وإن سألت عن وجوه أهلها وحسنهم فعلى صورة القمر ليلة البدر بالتمام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 إلا أولو التقوى مع الإيمان يا سلعة الرحمن هل من خاطب يا سلعة الرحمن هل من خاطب فالمهر قبل الموت ذو إمكاني يا سلعة الرحمن أين المشتري يا سلعة الرحمن أين المشتري فلقد عُرِضت بأيسر الأثمان يا سلعة الرحمن هل من خاطب فالمهر قبل الموت ذو امكاني يا سلعة الرحمن كيف يصبر الخطاب عنك يا سلعة الرحمن كيف يصبر الخطاب عنك وهم ذو الله لو شاقتك جنات النعيم طلبتها بنفائس الأثماني تالله لو شاقتك جنات النعيم طلبتها بنفائس الأثماني فأسأل الله جل وعلا بأثمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا جميعًا من أهل الجنة اللهم أدخلنا الجنة مع الأبرار اللهم اجمعنا مع النبي المختار عليه الصلاة والسلام في الفردوس الأعلى يا رب العالمين اللهم اسقنا من يد حبيبنا محمد شربة هنيئة هنيئة لا نضمأ بعدها أبدا اللهم اجنبنا من النار اللهم اجنبنا من النار وادخلنا الجنة مع الأبرار وادخلنا الجنة مع الأبرار وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين ولا أنسى أن أذكر حضراتكم بدرس الفقه, الفقه الذي بدأناه, بدأناه أمس بفضل الله تعالى في مسجد الذكر الحكيم في منطقة كفرت نصار يعني لو دخلت من شارع الليبيني في المقابل هنا كفرة نصار مسجد الذكر الحكيم بدأنا أمس بفضل الله تعالى في درس فقه سيكون إن شاء الله تعالى في كل يوم خميس كل يوم خميس درس فقه نشرح كتاب الفقه الميسر كتاب بسيط جدا في الفقه ولكن سنعلق عليه وسنحش عليه بعض الحواشي بدأنا أمس في نشأة علم الفقه والإسبوع القادم إن شاء الله تعالى سيكون أيضا في نشأة علم الفقه تتمت الموضوع ثم بعد العيد أو الخميس بعد العيد إن شاء الله تعالى سنبدأ في شرح الكتاب من كتاب الطهارة وهنخليه نظام يعني دورات يعني بعد الانتهاء من كتاب الفقه نعمل امتحان للاخوة يعني سيكون نظام دورات بعد كل كتاب بعد كتاب الطهرة اختبار بعد كتاب الصلاة اختبار بعد كتاب الزكاء اختبار وهكذا ستكون نظام دورات لتحفيز الشباب إن شاء الله تعالى وأسأل الله أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال وأن يرزقني وإياكم الإخلاص في الأقوال والأعمال والأحوال طبعا هذه الدروس بفضل الله ترفع على موقعي على النت يعني لو كتبت في جوجل موقع الشيخ محمد بثوني تدخل موقع إن شاء الله تعالى وستتابع هذه الدروس سواء التفسير أو الفقه إن شاء الله تعالى سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أن أستغفرك وأتوب إلي والسلام عليكم ورحمة الله ورحمة